بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ذا ثم أما بعد فهذا مجلس شرح كتابي أصول السنة للإمام أحمد بن حمد رحمه الله تعالى وكان هذا كان هذا في يوم الثلاثات الأول من شواري شعبان في العام الثامنة العشرين بعد الأربعمائة من رجل وقد وصلنا <تصفيق> في قول الإمام أحمد في أفقر على شريم هنا في هذا الاصل ذكر الإمام أحمد رحمه الله حكم تارك الصلاة ومسألة تارك الصلاة من المسائل الشهيرة التي اختلفت فيها الصلاة الصالح او اشتورت فيها الخلاف عندهم فالخلاف قائم في حكم تارث الصلاة في القرون الأولى من الهجرة فالخكم على قولين نقول الأول من طرف الصلاة جاقدا حكمها فهذا كافر باتفاق أهل الأمين وأما الحلاف في الصورة الثانية في من طرفها كفلا وتهاونا دون أن يجحد وجوبه ف هذه هي مناطق الخلاف وهنا في هذا النص ظاهر كلام الامام احمد ان هو ذهب تكثير تارك الصلاه تهاونا وكسلا وان لم يذق حيث أطلق القول ولم يقيد هذا الإبن الزفوط ولكن ولكن الرواية عن إيمان أحمد قد اختلفت قيلاً فليست هذه الرواية الوحيدة فجاء عن عدة روايات عن ابن امام في حكم تارك في حكم تارك الصلاه كفرا يكفر اذا ترك فقط والرواية الثانية والموافقة لظاهر ما نقف هذا المن أنه يكفر وإن لم يسهل يكفر بمجرد أبطار لم يطركها كسلا واتهول يعني وسمى رواية أخرى و يعني زهد الظلمون الله في مبال مالك والشافائي وأبو حنيفة وأحمد في رواية كما ذكرنا إلى عدم تكثير تارك الصلاة كسلام وإن كان محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة قد عز القول بالتكثير إلى جميع أصحاب الحديث وذكر منه من إشحاق إبن و... ولكن يعني كما ذكرنا الذي تبق عن مالك وعن الشيطائي وعن كذلك أجهنيفة لا يرون تكثير تارك الصلاة كسن وعن فهو شك هذه من المشائل التي تحتاج إلى يعني وقت طويل لتحرير أدلة كلا الفريقين فهي يعني قد ألفت فيها مؤلفات فقال لك, فقال لك ابن القيم رحمه الله كتابه خكم تارك الشراء في ذكر أدلة الفريقين يعني مناقشة مناقشة علنية قوية وكذلك صنع هذا المرغزي في كتاب متعظيم قدر الصلاة ويعني لا يفعله كتاب من كتب المطولات في الفقه إلا يعني وناقش هذه المسألة ولكن يعني كما ذكرنا الذي أفرض لها التصنيف ابن القيم والمروزيب على يعني حد ما وقفت يعني إلى وقت قريب كنت انا ما استطيع اني انيلها او الى يعني أن أرجح قول هذا علي ذكر ولكن يعني بعد ان تدبرت في ادلة كلا الفريقين وان كان يعني لم يكن هذا بال بالدقت ولكن يعني من يتدبر و يتمعن في أدلة كل الخريطين يعني قد يرى أن قول الجمهور القائدين بعدم تكثير تاريخ الصلاة جسلا قد يكونوا الأقرض إلى الشواط وشوف نخاول على قدر ما نستطيع أن نوجز ما يتيسر في هذه المخاضرة من ذكر يعني أهم الأدلة التي يتعلق بها فيها على قدر ما يتيسر ولن نستطيع أن نقيا بحق المسألة مثل هذا للمجلس ولكن نحن يعني نذكر ما يتيسر في المجلس يعني أهم دليل للقائلين بالتكثير دون الزقوط هو الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا و الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذلك الحديث الآخر حديث جابر رضي الله عنه الذي فيه أنه صلى الله عليه, عليه وسلم طارق ما بين الرجل والشرك طرف الصلاة حديث ثالث في إثناثه بعض الضعف ولكن الشيخ الألباني قد خصانه لسواهده وفيه منترك الصلاة متعمدا فقد ذيئت منه ذلة الله حديث ما بين العبد وما الشرك فارق الصلاة بأخرجه مسلم وما حديثه العهد, العهد الذي بيننا و بينهم فهذا أخرجه أبداود و غيره حديث الضريبة ابن الحصيب رضي الله فهذه الأحاديث لعبده أقوى أدلة استدل بها الخريق الأول وأيضا استدلوا بقوله تعالى في سورة التوبة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في, في الدين ولكن هذا ما ينبين أن يكون زريرا له لأنه لأنهم من أراضهم يعني تاخذ من هذه الايه كثير تارك الصلاه فعليهم كذلك أن يقولوا بتكفير تارك الزكاه وهم لا يقولوا وهم ما قالوا باطل فليست الايه يعني دليل واضح على ان من ترك الصلاه تكاسلا او تهاونا يعني تنتفي عنه الاخطار في الدين وضيق وفي التالي كافرا ولكن الله عز وجل في هذه الآية يبين أن من يعني شهد السهدتين يجب عليه أن يلتزم بشراء الإسلام التي هي قرد التي هي إقامة الصلاة أو أهم هذه الشراء إقامة الصلاة وإتاءة زكاة هذه الشراء الظاهرة بها تتحقق الأقوة في الدين فكان ولكن لا يعني ان لا, لا يعني لا يفهم من الايه ان من ترك الصلاه فانه يقطع كفته الاكبر الذي يخرجه عن المله ليس في الايه ما يدل عليه وقد رد فالفريق الثاني علامة حديث جابر وحديث بريبة لأن الكفرة المفتور في هذين الحديثين أو الشرك ويكمل عليه على الكفرة الأصغر والشرك الأصغر وذلك لعموم الأدلة التي جاءت بنجاة من أتى بالتوفيد فقط فهناك أدلة أدلة كثيرة أو يعني محكمة وواضحة تدل على أن من لقى, من لقي الله عز وجل بأصل الإيمان الذي هو التوفيد وإن يعني قصر في مدونه التوحيد فانه يعني يعني وان عذب فإن بعد ذلك الى الى و يدل على هذا حديث صاحب البطاقه ما اقراه الترمذي وغيره اثنان صحيح انما رجلا يعني ينسر له يوم القيامة وتنسر له يوم القيامة ينسر له القيامة من السيئات و ولم يدق له إلا بطاقة واحدة فيها حسنا ويجب بطاقة كان فيها كلمة التوحيد وبها ينزو هذا العدد ايضا ا حميد الخضيفه من اليمن رضي الله عنه الذي اخرجه ابن مازه وغيره من طريق السره ان زفر الخضيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس, يدرس, يدرس وشي الثور يدرس الاسلام يدرس وشي ولا صيام ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى منه آية. نظ لا يسرا ولا يسرا ولا يسرا على كتاب العذوجل في ليله حتى ن طبقه من الارض ايه و طبقه طوائف من الناس لا يدرون وتبقى طوائق من الناس الشيخ الكبير والعجيز <تصفيق> يقولون أدرك ما آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها نعم فسأل سلة ابن زفر خذيفة أتغني عنهم لا إله إلا الله فأعرب عنهم خذيفة ثم سأله مرة ثانية ثم ثالثة حتى قال لا خذيفة وقد سأله سلة بقوله أتغني عنهم لا إله إن الله هم لا يدون لا صلاة ولا صيام ولا نسف ولا صدقة ففي المرة التالية قال خذيفة ياصل تنجيهم من المار ثلاثة فهذا الحديث اشناده حشم على الراجح وقد يعني طعنا البعض في شحة هذا القديث بأن في إسنادي أبو معاوية محمد بن قازم الضرير وهو مصهور بالرواية عن الأعمس هو العبد وروية الأعمس محمد محمد بن قازم هو صدوق ولكنه طوهم بالإرجاء وقيل أنه وقع شيء من الإرجاء فقالوا إن إنهم بهذا يعني روى حديثا يوافق بدعته وهذا بلا شك ليس بشحية لأن الحديث ليس له علاقة بالإرجاء ولا يؤيد بدعة الإرجاء لا من قريب ولا من بعيد ولكن نحن نقول لهم إن أبا معاوية لم يتفرد بهذا الحديث فقد تابعه أبو عوامى كما ذكر هذا البصيري في زوائد سنة ابن ماجه في مصباح الزجاجة في زوائد سنة ابن ماجه ذكر متابع أبي عوانة لأبي معاوية وبهذا يعني ليس للموضاعاتين حجة في تضعيف هذا الحديث هو حديث ثابت إن شاء الله تعالى هذا أيضا لجانب أحاديث الشفاعة ولكن يعني للطريق الأول منتعلق ببعض أحاديث الشفاعة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والذي أخرجه معمر في جامعه في الجامع الذي هو يعني ملحط المصنف عبد الرزاق في آخره ختاب الجامع لمعمر ابن راشد فأخرج معمر معمر ابن هذا الحديث من طريق او عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن أبي شعيل الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وآله قالت إذا خالص المؤمنون إذا خلص المؤمنون إلى الجنة فما أنتم بأشد أو فما أحدكم بأشد مجادلة فما أنتم لربه من أحدكم إذا جاد صاحبه في الدنيا الحق له أو بهذا المعنى يقولون ربنا إخواننا كانوا يشعرون معنا ويصومون ويخجون ويجاهدون ويجاهدون معنا وقد دخلوا النار فقال الله تبارك وتعالى لهم اذبحوا فاخرجوا من عرفتم منهم فاذبحونه فترى عيونه لا تأكل النار صورهم لا, لم تطفئ لم تطفئ النار وجوههم فيخرجون من عرفوا منهم او فيخرجونهم. حتى إذا لم يبقى أحد ذهبوا الى ربهم مره اخرى فيقولون قد تكلنا موت فيقول الله عز اذهبوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال بنار من امامه فيذهبون فيخرجون فيعودون مرة ثانية فيقال لهم اذهبوا فاخرجوا من كان في قلبه مثقال نص من امامه حتى يأتوا في فيقال لهم اذهبوا فاخرجوا من كان قلبه نفقال ضرة من امامه ف... ففي المرة الأولى الظاهر اخرجوا ايه؟ اخرجوا المسلمين الذين كانوا يصلون كانوا مصليون ويصومون ولكنهم وقعوا في بعض الكبائر والذنوب التي دون ترك الصلاه ودون ترك الصيام والحج ف فخرجوا المره في ولكن في المره الثانيه والثالثه والتي بعدها هل ما الأخرزوهم هم من أهل الصلاة أم لا فالقائلون بتكفير تارك الصلاة كسلا يعني يرون هذا الحديث حجة لهم فيقولون إن الله عز وجل لم يقبل الشفاعة إلا في المسلم الذي لم يترك الصلاة وقال إن المؤمنين شابعوا فقط في المسلمين الذين وقعوا في الكبائر والذنوب التي دون طرف الشباب وحتاجوا بأنهم بأن المؤمنين لم يعرفوا أصحابهم إلا بصورهم التي فيها مواضع السجود لم تأكل أمرار مواضع السجود ولكن يعني كما قال الشيخ الألباني رحمه وتعالى هنا مناقش هذه المسألة في السلسلة الصحيحة وطبع وطبع وطبع رخوه هذا الذي في, في جزء مفرد أنه احتاج بحث بالذين يخرجون في المرة في الثانية والثالثة والتي بعدها أنهم لنشوا أنهم قد يكونون من تاركي الصلاة حيث إن الله عز وجل أخبر أو أذنى المؤمنين في إخراج من كان في قلبه مش قال من اين اين قال هذا و حتى وصلنا الى المره الاخيره التي جاءت فيها أنهم قالوا أن المؤمنين قالوا يعني أخرجنا من أمرتنا فلم يبقى في النار أحد فيه خير ثم يقول الله عز وجل شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت رحمة ولم تبقى إلا رحمة أرحم الراحمين فيقبض عز وجل قبضة أو قبضتين من النار فيخرجوا أناسا لم يعملوا خيرا قط لم يعملوا خيرا قط فيخرجونا همنا يعني قطروا حمد أجسادهم في مهر الحياة فتنبتوا أجسادهم كأنها الحبة في حميل السيد كأنها الحبة الحبة في حميل السيد فتنبتوا فطور فتوضاء في اعناقهم اا فالخواطن ويقال هؤلاء تقوا الرحمن ويدخلون الجنه فيكون اهل الجنه هؤلاء هؤلاء الرحمن ادخله الله الجنه بغير عمل عملوه ولا خير قدموا <تصفيق> فأجد لي أيضا أو يعني يحتاج على القائلين بتكثير تارف الصلاة تسلم عليهم هذا أن الله عز وجل سوما يوعد في يوم برحمته يقبض قبضتين من الله فيخرجوا أناسا لم يعملوا خيراً قبضة وكما قالت حافظ من فتح أن هؤلاء أتوا برأس الإيمان أتوا بأصل الإيمان بالتوحيد وطارقوا ما دون ذلك وأيضاً لما كما تحديثي أنا أيضا في الشحيحين لما صلى الله عليه وسلم لما طلب من الله عز وجل قال, له قال صلى الله عليه وسلم لله سبحانه ائذن لي كمن قال لا إله إلا الله فقال فقال الملك سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لأخرجني منها من قال لا إله إلا الله وهذا من نص صريح واضح وحديثه أبي سين القدري هذا كما ذكرنا أخرجه معمر مرء في الجامع البخاري ومسلم من طريق أخرى ام زيد ابن اسلم على عطاء من علي الشعيد ها في ذكرنا بعضه في غرف السفاره يعني جاءت رواية بحديث أرسل في خارج الصحية تخرجها الإمام أحمد وصحح اسم يدوها رحمه الله تعالى وفي هذه الرواية وفرع الله من حساب الناس وادخل من بقيا نعم وادخل من بقي من اماتي في النار هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيقول اهل النار ما اغنى عنكم انكم كنتم تعبدين الله عز وجل ولا تشركون لي شيء فيقول جبار عز وجل فبعجتي لا أعتقلنهم من النار فبعجتي لا أعتقلنهم من النار فيرشل إليهم فيخرجون وقبل تحرشون فيسكنون في مهر الحياة فينبتون إلى آخر فبه هذه الرواية أيضا هي مؤيدة في رواية الصحيحين و... والرب الذي رب به الفريق الأول على مثل هذه الأحاديث يعني رب ضعف حيث قالوا إن هذه الأحاديث عامة والأحاديث التي جاءت بتكثير تارث الصلاة خاصة تخصص ممهج الأفريق هذا دليل بعيد يخالف قائدة الوعد والوعيد التي عليها أهل السنة حيث الله سبحانه إذا وعد بشيء فإنهم ينجزوا وعدهم فإنهم ينجزوا وعدهم سبحانه وتعالى وأما إذا نعم تواعد على شيء إنهم سبحانه وتعالى قد يعدوا الوعيد تقى المشيء أما الوعد إنه واقع بإذن الله لا يقوم الله وعدهم فإذا وعد سبحانه وتعالى من ناه على التوحيد على كلمه لا اله الله فقط طبعا اتقاد وقولا ان مجرد الكلمه لا تنفع كما بينا هذا في في درس الصطاعه ولازم من جهره اطياما بالاعتقاد الصحيح دون بقيه الاعماد إن الله عز وجل وعد كما في الأحاديث الصادقة إنه سبحانه وتعالى وإن شاء أن يعذب بعض هؤلاء في النار فإنه سبحانه يخرجهم إلى الجنة وإن طال الأمد فإنه سبحانه أقسم فوعزدي لأخرجنهم من الله هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من مات على لا إله إلا الله ولم يذكر شيئا غير كلمة توهيد هذا الوعظ لا بد أن يتحقق فكيف نقول أن هذا الحديث عام يخصص بحديث طرق الصلاة هذا يعني لا يشتقين على قاعد الوعد والعيد ف... فهذا يعني مأخذ الفريق الأول في هذه الأحاديث وأيضا يرفض على أجلة الفريق الأول لأن الكفة المشكورة في حديث عبادة وفي حديث زادر كما بياننا هو كفر أصغر ويضل على هذا الأحاديث الأخرى التي جاءت هي الكفر على بعض الكبادر نحو قتال المسلم السباب المسلم في وقتاله وكفر وكذلك من حلقه صغير لم قد تفر ف حتى نجمع بين الادله الجمع الصحيح فنقول هذه دلت على نزاهه العرض الذي اتى بالتوفيق فقط وهذه الادله لا متصاله يعني لا مدفع لها وكل من رب على هذه الأدلة ربها بربوط ضعيفة لا تقوى على دفع جلالة هذه الأدلة ومن أيضا هذه الأدلة قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا بديل ايضا صريح إن الله في ذلك الوعد أنه أنه يغفر لمن يشاء إذا مات على غير الشرك وأنه لا يغفر الشرك فجل هذا على أن ما دون قابل إلي المكتورة وهذا أيضا يضد عليه على أن أترك فطو جهنمه وعبد شركه كفر اكبر ف نلاحظ ايضا نقول لمن ترك تارك الصلاه ف نوع الحد الذي به يذكر تارك الصلاه فهذا راي في كتاب بعضون قدر الصلاة أن الراجع أن كارث الصلاة إذا ترك وقت الصلاة لذي وقت العزر يعني من ترك صلاة الظهر حتى يدخل وقت المغرب هذا وقت العصر الان لان الله تبارك بسرعه لفاقه الظهر ان يصلي او يجمع الظهر مع عصر فقال تملق للام اصحاب انه هوى وغير غير ان متركه الصلاه حتى متركه مثلا حتى يخرج وقت الماء حتى يدخل وقت المغرب فإن هذا هو حد فمن ترك الظهر حتى دخل وقت, وقت, وقت المغرب فإنه وكذلك في صلاة المغرب فهذا الحد كيف يعني ليس منضبط ليس منضبطاً ولذلك ايضا عن يرد عليه مما مما علينا قد اختلف في مساله من يترك او من تقوط المصلاه عمدا بل ان الامام احمد نفسه, نفسه كما جاء هذا في بعض الروايات انه يعني لم يسير عن قام طريقه صلاه عدا ترك الفائته له بكيف اداء هذه الصلوات الفائته ولم ايه ولم يتعرض لمساله ان لو كذا صلاه ان هو يترك المتركه دي الصلاه فكلمنا عن في مسائل ابن هانبل انه سال امام احمد الرجل ترك ترك الصلاه سنه او أكثر. كيف فقال الإمام أحمد يصلي حتى لا يشت في أي وقت كان يصلي الفائتة ويؤخر الفاجر حتى يخشى فوته نكمل راضي, راضي الأزم قال الإمام أحمد رحمه الله كما في مسائل ابن هاني يصلي حتى لا يشك ويصلي في أي وقت كان يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشي فوت صلاتها ويؤخر أيضا الظهر ويفعل كمثل يعني أنه يظل يصلي في وقت حتى يخشى منوش وقت الصلاة الحاضرة فيصليها ثم يستمر هكذا في كل وقت حتى يعني يظل أو يغلب على ظنه أنه أتى بصلاة سنة يعني نحن نرى ان القول في قضاء الفوائد لمن ترك الصلاة متعمدا قول مرضوح ولكن لا يعنين هذا الان ولكن الشاهد من هذا ان الامام احمد رحمه الله لما سئل عن رجل ترك الصلاة لمدة سنة يعني ما قال انه بترك هذه الصلاة لمدة سنة والظاهر من السؤال او من الفتوى انه تركها متعمدا لم يتركها يعني اصبب ان يترك مرء الصلاة لمدة سنة بعذر ما العذر الذي يجعل مسلما يترك الصلاة لمدة سنة الا اذا كان تركها متعمدا فلم يعني لم يتعرض الامام احمد لكفرين ولم يقل انه قد كفر بترك الصلاه لكل هذه الفتره ولكنه ولكن ولكنه افتا افتا ابن هانئ بكيفيه اداء هذا التارك هذه الصلوات وايضا الى نحو, نحو هذا ال أو جاءت نحو هذه الفتوى في مسائل عبد الله لأبيه يعني من ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في الراجح من روايات الإمام أحمد فذهب ابن قدامة في المغني وكذلك المرداوي في الانصاف الى ترجيح الرواية بعدم تكفير تارك الصلاة كسنة وذكر المرداوي في الانصاف ان هذا هو المشهور من مذهب الامان وان هذا قول جمهور اصحاب الامان ولكن ومرجحة أبو المواهد العقبري في كتابه رؤوس المسائل الخلافية الرواية بتكثير تارك الصلاة كسن. ولكن كما ذكرنا ابن قدامى كذلك المرجاوي في الانصاء وايضا المجد المجد المتينية في المحرر من من سوق الإمام, الإمام أحمد ايضا راجح الرواية بعدم التكسير فيعني الذي يظهر ان الجزم بأن الإمام أحمد يذهب إلى تكفير فارق الصلاة ليست, ليست سبيدا وليس سبيدا حيث إن جمهور أصحاب الإمام أحمد كما بينا هنا يعني يرجحه أو يعني جمهور من ألف في تحرير ماذا بالإمام أحمد كما نقلنا الآن قد مالوا إلى رواية عدم التكثير ونقلوا أو عزوا هذا إلى مشهور المذهب ف... فهذا بالمزة لتحرير مذهب الإمامي أحمد فيه هذا الباب وأما من احتاج ونحتاج ب... باجماع الصحابه على تكثير ترك الصلاه فنقول إن المتعلق, ان المتعلق الوحيد لهؤلاء هو اثر, أثر عبد الله بن شقيق فهذا الأثر قد يعني أفرض في دراسته أحد المعاصرين ويسمد عدنان عبدالقادر ذحكا كاملا قد استفاد في دراست هذا الأثر من ناحية الحديثية ومن ناحية الأصولية فهو يعني هي دراسه قويه يعني صراحه قد اجاد فيها و يعني بما لم ياتي به غيره ممن سبقه في دراسه هذا الاثر هذا الاثر كما جاء في هذه الدراسه قد جاء على ثلاث روايات الرواية الأولى شاء فيها أو أخرجها ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وغيره من طريقه البشر ابن مفضل عن عبد النعم عن سعيد ابن ابي اياس الجريري عن عبد الله ابن الشقيق عنه قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال طرفوه كفر إلى الصراء هنا مدار هذا الأثر على سعيد المئياس الزريني هو كما قال الحافظ في التقريب هو ثقة اختلط قبل ان يموت بثلاث السنين وبشر ابن يعني على قولين والقول الاول انه لم يسمع منه او انه سمع نعم سمع منه في حال اختلاط والقول الثاني إنه, انه انه انه انه لم يتميز سماعه هل كان يعمل قبل الاختلاط او الاختلاط ام لم يصنع منه بعد الاختلاط يعني من يتمعن في بحث هذا يجد ان الذين حكموا وإن الذين قالوا باختلاف الجرير قالوا ان من حدث ان قال ان كل من من من سمع من أيوب السختياني فانه لم يسمع من من الزرير بعد, بعد اختلاقه وعدوا منهم شعبة وغيرهم وعدوا شعبة وغيرهم ممن سمع من الزرير وكانوا من الذين سمعوا ايوه وبشر ابن المفضل على الراجح لم يثبت فما من ايم من ايم هذه الرواية بهذا لفظ يعني تعد من كرم وخالف بشه ابن المفضل اسماعيل ابن ولي فروى هذا الاخر ايضا عن الزريري عن عبدالله من الشقيق لكن بلفظ الاخر لا يؤخذ منه القول باجناع الشعاب أخرج هذه الرواية القلال في السنة ب... بلقص ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركوه كفر إلا الصلاة ما علمنا شيئا من الأعمال قيل تركوه كفر إلا الصلاة فهنا عبد الله بن شقيق لم يعز هذا الى, الى الصحابة ولكنها عز هذا الى الى جماعتي الى الغلماء قد يقول الى الغلماء عصري او الى الغلماء بلدتي ما علمنا شيئا قيل تركوه كفر الى الصلاة ف فاسماعيل ابن علية هو فقة ثبت كما قال شعبة وريحانة الفقهاء <تصفيق> وقيل نرسيد <إنه> العلماء <تصفيق> فبلا شك أثبت من بشه الدمقبل وإسماهيل من العليا من الذين لم يروي عن, إيه؟ عن الجريري حال اختلاطه فوقت روى عن الجريري قبل الاختلاط فبلا شك إن روايته هي المقدمة <تصفيق> وفي انها رواياته مقدمة على رواية بشر ابن المفضل وايضا يعني تابع ابن غليا عبدالاعلى ابن عبدالاعلى ولكن بلفز المغاية فقال ما كانوا يقولون لعمل تركه رجل كفر غير غير الصلاة أو غير الصلاة فهذا يعني قريب من إيمان لبس ابن عليا وليس فيه أيضا نقل إجماع الصحاب فدل هذا على أن قول بشر بن المفضل هنا في دوايته لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد منكرم لمخالفة دشر لابن عليا والعبد الأعلى, ابن عبد الأعلى فدل هذا عليه على أن هذا الأثر لا يفتج عليه على إجماع الصحاب أو على نقل إجماع الصحابة في تكثير تارك الصلاة وايضا نحتاج به من اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قاله عند قتلي او عند عندما طويله وهو على فراش النوت فسقاله لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة هذا الاثر صحيح نعم قد, قد تبعت عن عمر ولكن عند التحقيق نرى أن معنى الحظ كما جاء في كتب اللغة الحظ هو النصيب والوافع و على يكون المعنى يعني لا حظة في الإسلام أي لا نصيب وافر في الإسلام لمن ترك الصلاة وهذا يدل عليه على أن من ترك الصلاة كما جاء في الحديث الآخر لا إيمان لمن لا أمانة له أو قال صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وغيرهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهنا قد يكون العهد قريب من معنى الحض فلا, فلا يعني العهد هنا في حديث بريدة لا يعني الحد الفاصل العهد لا يأتي بمعنى الحد الفاصل ولكنه قد يأتي بمعنى على نحو معنى الحظ هنا في أثر عمر يعني العهد هنا قد يأتي معنى اليمين ولكن وله معاني أخر يعني يطول ذكرها وذكر السيسة في معاجم اللغة ولكن ليس في هذه المعاني أنه, أنه أتى بمعنى الحد الفاصل وكذلك الحظ هنا الحظ كما ذكر ابن الأثير وغيره ويأتي بمعنى النصير الوافع فهنا المقصود هنا بقول عمر أن من ترك الصلاة فقد ترك إيه؟ فقد ترك النصيب الأعظم من الاسلام وهذا بلى شك صحيح ولكن لا يعني هذا أنه, أنه قد, قد ترك الإسلام بالكليل هو أنه قد ترك أصل الإسلام بل هو قد ترك كمال الإيمان الواجه فترك قال النصيب الأوفر من الإسلام <تصفيق> وأيضا يعني استدل الطريق الثاني بحديث عبادة إبن الصامت <تصفيق> الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والدارني في سننه من طريق عبد الله بن محيريس وثقة من رواية الجماعة عن راسم المسمى الملقب بال مضحجي عن غبادة مرفوعا إلى نبي صلى الله عليه وسلم أنه الطارئ خمس صلوات كتبهن الله على العباد <تصفيق> نعم من أتى بهن ولم ينتقف من حقهن شيئا أو قال إن ان لله وفي الله عز وجل وان لله حقا على الله ان يدخله الجنه ان له حقا على الله ان يدخله الجنه عموما من اتا او من الذي بهنا أو قد ضيعهن فليس له على الله حق إن شاء عزبه وإن شاء أدخله أجن نقوم هذا المعنى <تصفيق> هذا اللفظ كما ذكرنا أخرجه أحمد من الطريق المذكورة ولكن الموضحجي هذا مجهول. يعني لم يروي عنه إلا عبد الله ابن محيريس ولم يأتي فيه توصيق معتظر فقد ذكره ابن خدام في الثقاط فقط ولكن له طريق أخرى فخرج أبو داود في سننه من طريق عبد الله الصنابحي عن, عن عبابة ولكن بلفظ مغايد واختلفت عبد الله الصناديحي هذا فقيل انه صحابي وقيل انه تابعي يعني اختلافا طويل ووعى يعني على, على القولين ان إن كان تابعيا فواثقا وإن كان صحابيا فالأمر منتهد ولكن يعني هذا يحد أن تكتبوا لفظ هذه الرواية بدقة لأن هناك من أعلم الرواية الأخرى بالتراب اللفظ وبالطراب لفظها فزوجت ذي الروائع هذا النص خمس صلوات استرضاهم الله على نزات من احسن وضوائهن وصلاهن في حين ركوعهن وخشوعهن له عهد ان يغفر له ومن لم يقعل فليس له عهد أو فليس له على الله عهد ان شاء غفر له ان شاء عذبه فهنا من يعني يتدبر هذه الرواية يجدوا أن أن الوعدة معلق بإتمام الركوع وبإحسان الوضوء أي بإحسان الصلاة وبإتمام الركوع وبالكشوع لم يعني يتعرض كما في لبس رواية الوعدة اه المخدجي معذره انا قلت لا المخدجي لا المخدة المخدة المخدجي نعم كما في روايه المخدجي ان ان كان معلقا بايش بتضييع الصلاه كل او أن الوعيد كان متعلقا بتضييع الصلاه كلها ان وعيده كان معلقا بايه اتمام الصلاه باتمام الصلاه ايه يعني بالاديان بخمس صلوات على ايه فكان ظاهر لفظ الروايه الاولى ان الوعد والوعيد يتعلقان بالصلاه تركا واداء ها أخذ ثم اخذ الفريق الثاني من حديث عباده هذا القول ب لأن من فرط في طرق بعض الصلوات أو من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه في المشيئة منص هذه الرواية ولكن يعني في الرواية الأخرى لم يكن الأمر متعلقا به بمزرد الطرق ولكن كان الأمر متعلقا به بإحسان الصلاة فأح يعني الظاهر بلا شك ان الروايه الثانيه هي الاقرب ل لأن عبد الله الشنحي بلا شك سواء كان تابعيا او كان صحابيا هو اذبث واوثق من مين من المقدسي ومن المقدشي وكذلك ايضا جاء جاء شاهد من حديث عائشه كذلك الحديث حديث كعب ابن عجرة لنحو لفظ رواية الصنة بحيث وهناك من رأى ان اختلاف هذه الالفاظ يعد من الاضطراب الذي به يضعف الحديث هذا كان ايضا من من الازيلة القوية التي احتز لها طريقه الثاني ايضا استرجع الطريق الثاني بالاحاديث التي اخرجها الامام مسلم في باب الحكم يثبت تاخير الولاء للصلاه او كيف يكون الصنيع اذا اخر الامراء الامراء حيث عزاء في حديث عبد الله من الصامد على أبي زرر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال كيف بك اذا اضركت أو, او كيف اتيت انت أو كيف بك بامراء لاخرون الصلاه عن وقتها حتى او او اه حتى يميت حتى يميت يميت الصلاة. وكيف ذلك بأمراء يؤخرون الصلاة عن موحيها أو بأمراء يميتون الصلاة فقال أبو ظهر كيف أصنع من أبرك ذلك يا رسول الله فقال فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة الوقتها صلي الصلاة الوقتها ثم إن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنا أظهر أن هؤلاء الأمراض يخرجون الصلاة عن وقتهم ورغم هذا أمر الله عليه وسلم أنظر أن وأن يرد هذيئة الصلاة مع فلو كان فلو كان كفر بإخراج الصلاة على وقتها ما أمر صلى الله عليه وسلم أغذر النصابية معه الصلاة ولكن يرد على هذا كما هذا القاضي عياط والنووي في شرحي من المسلم أن أمراء الذين كانوا يصنعون هذا كما أدرك هذا بعض العلماء ما كانوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها بكلية ولكن كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فقط لبعض المشاغل التي كانوا ينشغلون بها فقال أن هذا المقصد بالتأخير وأيضا يعني قال قال البعض كما نقل هذا المروزين إن الذي يترك الصالح حتى يخرج وقتها إن صلى بعد الوقت لأنه يعود للإسلام في هذه الصلاة فقالوا إنهم إذا أخرج الصلاة متعمداً حتى يخرج الوقت إنه يخرج من الإسلام فإذا يعني تاب أو إذا صلى بعد ذلك إنه يعود للإسلام مرة أخرج كذا قال وذا يعني ليس سيد ليس قويا وقال يعني الشيخ الله فيه ان جمهور اهل العلم قد ذهبوا الى ان عدم تارك الصلاه وكما بينا ان عموم الادله نتجاء لنجاة صاحب التوحيد تدل على هذا القول وكذلك كما رقل الشوكاني إلى إذا أطار إن العمل قد زر عبر العصور السالفة يعني عصرا بعد عصر إلى أن تارك الصلاة يصلى عليه ويدفن في مقادر المسلمين هذا القوم هو الذي عليه العمل <تصفيق> وكما بياننا يعني إن مزرد ترك الصلاة تركا عمليا يعني لا ينضمت في يعني تكثير الترك وعدم الانضباط هذا يجعله يعني من الصعب بمكان أن تسقط ققما بالتكثير عليه على مسلم وإن يعني ترك لأن كما بياننا التارك هذا قد يترك صلاطين وقد يترك خمسة ثم يعود ويصلي ثم يترك مرة أخرى فما هو بارك الله عليكم السلام ما هو الضابط في هذا نقول لمن يعني أطلق القول ما الضابط هل, هل هذا التارك الذي يصلي ويترك متى يكفر ومتى يعني يظل مسلما وهل يعني كلما ترك كفر ثم إذا صلى عاد إلى الإسلام ثم إذا ترك مرة أخرى كفر ثم يوجد مرة أخرى للإسلام يعني لا ينضبط الأمر وكذلك كما بينا أحاديث الشفاعة يعني حجة قوية يعني الذي يظهر أن حجة يعني قاطعة في هذا البدء أن الله عز وجل أقسم بأزته لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله طبعا المقصود بهذا أن ليس من قالها نفاقا إن المنافق يقول لا إله إلا الله ولكنه يقول لا إله إلا الله بلفاني فقط ولكن المقصود من قالها اعتقادا بالقلب وإقرارا من إيه باللسان وليس في, في معنى كلامنا هذا التهاون في تارك الصلاة لا يعني أننا نكون نتارك الصلاة لا يكفر الكفر الأكبر أنه على, إيه؟ على قير وهو ليس على قطر لا بل هو على قطرا عظيم ومتواعد بعزال الله والقيامة ويخشى أن يموت على النفاق يخشى على تارك الصلاة الذي يتركها تكاسلا وتهاولا متعمدا يخشى عليه أن يموت على النفاق الأكبر ويخشى عليه نسوه الخاتم ولذلك كانت صحابة كما ذكر هذا ابن مسعود كما اخرجه الامام مسلم كنا نعبه وكان كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الجماعة وكان لا يتركها يترك الجماعة الا منافق هذا في طعب الشحاب فبلا شك ترك الصلاة يعد من كبائر الذنوب ويعد من أعظم العضائم بعد الشرك بالله ولكن كما بينا وإن, وإن كان إن كان ترك الصلاة بهذه المثابة ولكنه لا يكون بمثابة من أشرك بالله ومن كفر بالله عز وجل فمن أشرك المشرك من أشرك بالله عز وجل واتخذ ندا مع الله في العبادة يتوجه إليه بالدعاء يتوجه إليه بالعبادات أو من جحد حقم الله أو من من كفر بأي نوع من أنواع الكفر الأكبر كفر التجذيب أو كفر الزقود أو كفر الشك وكفر كفر لا يعد هذا الكفر أو هذه أنواع من الكفر وهذا الشرك الأكبر لا يوضع في مرتبة طرق الصلاة بأن ترك الصلاة دون الكفر الأكبر ودون الشرك الأكبر على الظاهر من مجموعة الأدلة التي استعرضنا بعضها في هذا الدرس والمسألة كما يعني ذكرنا هي طويلة الأذيال يعني يستحيل أن, أن نلم بكل أطرافها في درس واحد ويصعب أن نجمع كل ما جاء الباب نجمع كل ما جاء في الباب في هذا المجلس ولكن نحن يعني حاولنا أن نذكر يعني ما توسر من أهم الأدلة لكلا الفريقين ونذكر الأدلة الصريحة الواضحة التي بها نستدل على الحكم الذي رجحناه في, في هذا الباب وبالله عز وجل التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وصوله الله اكبر الله